أمانية إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتغوا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت وويل لهم مما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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وَذِ الْقُرْبَةَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلْنَاسِ حُسْنًا وَقُولُوا الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ ثم توليتم, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ يظنون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم 119. وقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا, وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن ياتوكم أساري تفادوهم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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا يَعْمَلُونَ أُلَاءِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِلَا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُصَرُونَ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 فَزُكٌّ مُسْتَكْبِرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ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 أنزل الله أي أن يكفر بما أنزل الله بغين ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبابه بغضب على غضب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 بعده وأنتم ظالمون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بي سمايا مركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من أسفة فمن نوى الموت إن كنتم صادقين ولئي فمن أبدا بما قدمت يديهم والله عليم بالظالمين ولتجد على ومن الذين اشركوا ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فان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 بلكثواهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نَبَذَ فريق من الذين الكتاب كتاب الله وراء. أظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتبشى الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا، وما كفر سليمان، ولكن الشياطين كفروا يعلمون.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 ما ننسخ من منايتنا ننسهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والر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 وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا نصارى تلك اماني يوم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل من اسلم وجهه لله وهو محسن فله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 فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها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 سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا الله أو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 وَلَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولا هم ينصرون وإذ بتلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة لل وامنوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طه الى بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منه وارزقه له من الثمرات منامن من منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأومت قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبيث المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا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 يا مبني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم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 وما من بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما يَا مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُنْزِلَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا لقد اهتدوا وإن تولوا فانما هم في شقاق فسيكفي يكفيك الله وهو السميع العليم صبغه الله وما نحسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو رب وربكم وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَاسْبَاطَ كَانُوا هُودَنَا وَنَصَارًا قُلَانْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنَ اضْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ